أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجْهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا مُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَنْ يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٍ لِيَنْ يَكُونَ لِنَّاسِ عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آمين ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 ولكن لا تشعرون ولنبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك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 فَإِنَّ اللَّهَ شَكِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولئك أولئك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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به لرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ آ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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان اننه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فَمَنُ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك, أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الناس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 ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه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 أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولل الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن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 then they lors of the men... and the憂 laziness they are without reveal, and they are bothiling in blessings, those are the same ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاله قل هي مواقيت لن ناس والحج وليس البر بان تنتلبو بيوت من ظهورها ولكن البر من الثقى وتلبو بيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 والله سريع الحساب صدق الله العظيم